بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن مهربان والعصر إن الإنسان لفي خسر سوين بزمانا سوين بكاتي عصر براستي آدم زاد لزر مندي وخسارت مندي دايا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بجلواني كباور ينهينا وو كارو کردوا وچاكا كانيان انجام دا وو آموشگاري يكتريش يان کردوا كهميشه با حق بن پابند با حقیش پهوستي بخو هيا لبروا بردوام آموشگاري يكتريان کردوا تا هميشه بردوام خو آرام گریش بن